I have learn in the Ministry of War Not ओह <laughs> back <laughs> there. सेफ اشتركوا في القناة This mm -hmm. middle Yeah. <laughs> لهون Hello. <laughs> Dang تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة تلفون 440789 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته